أوزد عليه ورد للقرآن ترتيلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إِنْ تَرَدَّوا لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ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 والْطعُ اللهَّ خَ وَضْوسُ فَإِن تَوََّو فَإِن نض اللهََّ لَا يُقبُّ الكَافِ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 غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وأبدا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 السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنفا وإني سميتها مريم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 كُلما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن شاء بغير حساب الله